أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنان رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواذ غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفضة من الناس تهوي إليهم فجعل أفضة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 رب جعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبّل دعاء ربنا غفر لي ولوالدي و للمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب إن الله غافلا عن يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تنشخص فيه الابصار محططين مقن غير انفسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوى وانذر الناس يوما ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرناها إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَعْرُكُمْ مِنَ الزَّوَالِ وَسَكَانُتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى قُسَهُمْ وَتَبِينَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالِ وَأَذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا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 وسكَّأْتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى خُسَاهُمْ وَتَبِينَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَظْرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالُ وَقَدَّمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعَادَ اللَّهُ مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزْوُلَ مِنْهُ الْجِبَانُ فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهّام وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابينهم من قطران سرابينهم من قطران ترعبيلهم من قطران وتقشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس وليؤذروه به هذا بلاغ للناس وليؤذروه به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليتذكر أور الألباب. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي